وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادًا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر بالذين تابوا واتبعوا سبيل كوقهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر مما قتكم أو فزكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا ومتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى سروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا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 بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كلاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا أستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون بروني أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أي يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل رجل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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمَنْ يَنْصُرَ مِنْ بَعْسِ اللَّهِ إِنْجَاءً قَالَ فِي الرَّعْوَنَ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم روح وقاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يجب المل للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب.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 الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون فيه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 وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن بما يقول اتبعوا اهلكم سبيلا رشدا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وانما الاخره هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من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 إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن, وأن المسرفينهم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوق أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا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 وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ نا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إن كل فيها. إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في نار بخزنت جهنم دعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا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 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَوْفِرْ لِلَّذِينَ بِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إلَّا فِي صَدُورِهِمْ إلَّا كِبْرُهُمْ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 مني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل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 قالوا ضلوا عنا بل لنكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون